بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها, يوم ترونها تذهل كل مربعه عما اربعه وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سجارا وضاحوا كل شيطان مريد كذب عليه أنهم تولاه فأنه يضنه ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريبهم من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطبة ثم من علقة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 منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الله عظيما فإذا انزل علي الماء اهتزت وربت وربت وامبت من كل زوج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 وقلب على وجهه قسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخشران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ذلك هو الظلام البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن ذَرَأْنَا الله في الدنيا والآخرة لَهُمْ بسبب إلى السماء ثم ليقطع لِلْمُتَّقِينَ لَأَجْرًا عَظِيمًا وَسَنُقْرِئُكَ فَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ الذين آمنوا والذين هادوا والخائبين والنفراء والمجوس والذين أشرتوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يصدّنهم ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والزواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما من مكرم ومن يهن الله مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم في من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصر به بهما في بطونهم والجنون. ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حدين كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غب من فيها, فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحت الالوان يحلو فيهم الساوير من, من ذهب ونُعْنَ أبَوَلِبَاسٍ فيها حرير ولباسٍ فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَفْضُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّصِّ الْحَرَامِ والمسكد الحرام الذي جعلناه للناس ثواء للعاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندقه من عذاب أليم وإذ بورنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك في شيئا وطهر بيتها للصائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأثير من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله, ويذكروا اسم الله فيه أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الألعاب فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تبتهم وليوفوا نذورهم وليصوفوا بالبيت العزيق ذلك ومن يحظم حرمات الله فهو خير له عين رب واحيل لكم الأعوام إلا ما يطلع عليكم فجتنبوا الرجس من الأوثان فجتنبوا الرجس من الأوثان وجتنبوا قول الزور حنفا من الله غير مشركين به، ومن يشرك في الله فكأنما خر من السماء بدخف الطير، فتخفض الطير أو تهوي به الريح في مكان سحقة. ذلك ومن يعبد شعائر الله فإنها من سق والقلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العسيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهمة الأدعام فإلى أنتم إلا فلن أسلموا وبشر المخبتين, وبشر المخبتين الذين إذا نكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة, الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدل جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير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 حق إن إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهم دمى الصوامع وفلوات ومساجد ومساجد ذكروا في اسم الله كثيرا ولينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصناة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف, وأمروا بالمعروف ونهوا عن وللله عافية الأمور، وإي يكذبوا كما قد كذبت من قوم نوح وعد وتمود، وقوم إبراهيم وقوم نوح، وأصحاب مدين، وقلب موسى فأملت الكافرين ثم أخذتهم، كيف كذب كذب فكأن من قرية اهلكنا وهي ظالمة, وهي ظالمة فهي ظالمة على عروشها وبئر معطلة وقصر مشين افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب, ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي قرية أم ليز لها وهي ظالمة ثم أخذها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نبي فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ورزق كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ ك أصحاب الجحيم وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى القشة طال في أبنية فرسخ الله ما يلقي الشيطان. فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرر والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شكوء بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أَنَّهُ الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به فتخلت له قلوبهم وَإِنَّ الله لهذه الذين آمَنُوا إِلَى فراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في برية منه حتى سَعَةً بَعْثَةً أَوْ يَأْفِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ يوم الْمُلْكُ الملك يومئذ لله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ الْمُلْكُ يَوْمَ وعملوا الصالحات يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ النعيم آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالذين غَاجُوا فِي سَمِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَكْيُ الرَّزِيعِ مدخلين يرضونه لا ينحونه مدخلين يرضونه وإن الله عليم حليم.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 وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هو الباطل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا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 ويمسك السماء أن على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي يحييكم ثم يبيتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكون فلا ينازعونك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هزا مستقيم وإن جادلوك فقل اللَّهُ أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في والأرض إن ذلك في كتاب ذلك على الله يسين ويعبدون من دور الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما نظلمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر تعرف في وجوه الذين كفروا يكادون يصطون بالذين يتنون عليهم آياتنا قل أفنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا بئس المصير يا أيها الناس مرب مثل فاستمعوا له إنا الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له إنا يسلبهم الذباب شيئا لا يخلق منه ولا وجه معه ما الْذُبَابُ الله حق قدره مِنْهُ الله الصَّالِبُ عزيز اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لقوي عزيز.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 وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم المولى